قوله تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا قد قدمنا الايات الموضحه له في سورة الاعراف في الكلام على قوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وفي غير ذلك من المواضع وقوله تعالى إلا كافة للناس استشهد به بعض علماء العربية على جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله وسبق حال ما بحرف جر قد ابوا ولا أمنعه فقد ورد قالوا لأن المعنى وما أرسلناك إلا للناس كاف، أي جميعا أي أرسلناك للناس في حال كونهم مجتمعين في رسالتك وممن أجاز ذلك أبو علي الفارسي وابن كيسان وابن برهان ولذلك شواهد في شعر العرب كقول طليحة بن خويلد الاسدي الأسدي أذواد أصبن ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي وكقول كثير لإن كان برد الماء هيمان صاديا الي حبيبا إنها لحبيب وكقول الآخر تسليت طرًا عنكم بعد بينكم بذكراكم حتى كأنكم عندي وقول الاخر غافلا تعرض المنيه للمرء فيدعى ولا تحين اباء وقوله مشغوفة بك قد شغفت وانما حم الفراق فما إليك سبيل وقوله إذا المرء اعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد فقوله في البيت الأول فرغا أي هدرا حال وصاحبه المجرور بالباء الذي هو بقتل وحبال اسم رجل وقوله في البيت الثاني هيمان صادية حالان من ياء المتكلم المجرورة بإله في قوله إلي حبيبا وقوله في البيت الثالث ضرا حال من الضمير المجرور بعن في قوله عنكم وهكذا وتقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف منعه أغلب النحويين وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافه للناس إلا رسالة عامة لهم محيطة بهم لأنها إذا شملتهم فإنها قد كفتهم ان يخرج منها أحد منهم وقال الزجاج المعنى أرسلناك جامعا للناس في الإنذار والإبلاغ فجعله حالا من الكاف وحق التاء على هذا أن تكون للمبالغة كتاء الراوية والعلامه، ومن جعله حالا من المجرور متقدما عليه فقد أخطأ لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى، لأنه لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطأ الثاني، فلا بد له من ارتكاب الخطأين. انتهى منه. وقال الشيخ الصبان في حاشيته على الأشموني: جعل الزمخشري كافتاً. صفة لمصدر محذوف أي رسالة كافة للناس ولكن اعترض بأن كافة مختصة بمن يعقل وبالنصب على الحال كطر وقاطبة انتهى محل الغرض منه وما ذكره الصبان في كافه. هو المشهور المتداول في كلام العرب وأوضح ذلك أبو حيان في البحر والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون قد بينا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك الآية وغير ذلك من المواضع قوله تعالى قل لكم معاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم إلى قوله إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ذكرنا بعض الآيات التي فيها بيان له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وبيناه في مواضع أخر من هذا الكتاب المبارك قوله تعالى وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا جاء موضحا في مواضع أخر كقوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل وقوله أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وقوله ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وقد بقيت حلقة واحدة في تفسير سورة سبأ، نأتي عليها إن شاء الله في لقائنا القادم، فحتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.